الحمد لله وكسر وصلاة والسلام على الذين اصطفى وعلى التابعين لهم بإحسانهم إليهم بإحسانهم أنا بعض ما زلنا معلقات المسلمات لتكثير لتكثير البكثير واليوم مع صورة النور صورة النور مدنية وهي 64 آية وهي 64 آية وثم يد صورة النور لتنويرها طريق الحياة الاجتماعية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 وامر المؤمنين بغض أبصرهم وكذلك النساء وذكر حد القدر وبين أداب الاستئذان وكل ما يتعلق وكل ما يتعلق بكيفية حفظ الفرج الثانية لأن الله عز شل ختم سورة المؤمنون بقوله تعالى فحسبتم أن خلقناكم عبثة يعني في نهاية السورة أو في الآيات الأخيرة من سورة النور فلما قال ذلك بينا المولى عز وجل أن العبادة ما خلقوا عبثة فأراد أن يبين لهم ما أمروا به واراد أن يذكر لهم بعض الأوامر والنواهي فذكرها في صورة النور فبا علاقة الصورة بما قبلها من وجهين الأولى إيه, إيه؟ الوجه الثاني هذا سنها لاننا بحثنا يوضح بعض الاوامر والنواهي التي أمر بها المكلفون فضها هذه الصوره بها انسون وطمانينه لا يمل المؤمن الذي لا يرضى بالرضيله بخلاف ما الذين نسب في طبهم وكذا هؤلاء يعني ايه هذه الصوره صعب عليهم جدا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 كما كل شيخ مصطفى العدوي لا اعلم حديثا واحدا صحيحا في فضل صورة النور كذلك حتى اثر عائشة هذا اثر تالف الاثنان عبدالوهاب ابن الضحاك مطروق الحديث وقد رماه عدد من اهل الجرح والتعديد بالكذب ووضع الحديث يبقى هذا التسمية وعلاقاتها بما قبلها وفضلها لم يثبت شيء في فضلها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 نكحة فتبين بعد ذلك ان هذا النكاح غير الصحيح لا يعد ايه محصما وهو حر بالغ عاقل يعني العبد لو زنه طيب بالغ عاقل فاما اذا كان بكرا لم يتزوج فان حده مئة جلدة كما في الاية ويزاد على ذلك ان يغرب عاما عن بلده يعني البكر إذا زنى يجلد مئة جلدة وينثى سنى عن بلدته طيب الآن ما في نفي ولا في تغريب قد يحل محل التغريب السجن قد يحل محل التغريب السجن يقول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 في الأعرابيين الذين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني هذا كان عصيفا يعني أجيرا على هذا فزنى بامرأته فاستديت ابني منه بمئة شات ووليدة يعني هذا الولد هو ابني وقد كان يعمل أجيرا عند هذا الرجل فزنى بامرأته يعني قلت رجل أعطيك مئة شات وانا صغيره وليده فاما ولا شفاء يا وليده وليد بس... ايه 100 ثاوى يا وليده الرجل قال فسالت اهل عمتي فاخبروني ان على ابني جلد 100 وتغريب عام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 فغدا عليها فاعترفت فرجمها واضح كلام قد رجمها ليه كانت محصنة أي متزوجة ففي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جد مئة إذا كان بكرا لم يتزوج فأما إذا كان محصنا وهو الذي قد وطع في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل فإنه يرجم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 كما تعالى هنا نصومه على ان مخناته انخفته لذلك لما خش على ايه مين كان محصنا عليه الرجل سواء كان رجلا او امراه ب بصوت لا يكون ضربا مبرح لكنه يكون ضربا يؤلم ولا يترك أثر ولا يكسر عظما واضح سمعتني غير مبرح يعني اضارب وهذا يكون ماهرا هنالك يعني ضرب يؤلم ولا يترك أثر لذلك مثلا من دوله كده فلما ترد على العملية السليم نرد ربناه و... فيكونوا ماهرة بس في ناس ما بتشوفش قدامه فأسأل الله لا يريك اياه قال وقال الحافظ ابو يعلى الموصلي بسنده عن محمد وابن فرين قال نبيت عن كثير بن الصلب قال كنا عند مروان وفينا زيدا فقال زيد بن ثابت كنا نقرا الشيخ والشيخه اذا زنا يا حرجموهما البتة انا لم اقرا ان الروايات الاخرى لواقعه عمر بن الخطاب نفس الروايات بمعنى ان عمر بن الخطاب كان يحذر الناس من ترك فضيضه الايه حد الرجم على المحصن فذكر الروايات بهذا الايه المعنى قال مروان الا كتبتا في المصحف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 نسخت رفعت وحكمها باق قال وهذه طرق كلها متعددة متعاضدة ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها وبقي حكمها معمولا به والله أعلم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 الراجع المتزوج في الغالب يزني بمرأة متزوجة طيب الراجع من القولين هو قول الجماهير أن, أن المحصن إذا زنى يرجم فقط ولا يجدد يقول الشفعين دلت السنة على أن الجلد ثابت على الدكر السنة دلت على أن الجلد ثابت على, الإيه؟ على البكر واضح لأ البكر وبالدكر وثاقط على السيد طيب ذلك والحديث اصلا ايه؟ قال والدليل على ان قصة ماعز متراخية عن حديث عبادة يعني قصة ماعز قصة ماعز هذه بعد ايه حديث عبادة ابن الصاني قال والدليل على ان قصة على حديث عن حديث عبادة ان حديث عبادة نافخ لما شرع اولا والتي يأتينا فاحشة من نسائكم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 فنسخ الحبس بالجلد وزيد السيب الرجل وزيد السيب الرجل كل هذا في حديث من؟ عبادة وذلك صريح في حديث عبادة ثم نسخ الجلد في حق السيب من عين الدليل قال وذلك معخوض من الاكتصار في قصة ماعز على الرجل وذلك في قصة الغامدية واليهوديين لم يذكر الجلد مع الايه مع الرجل واضح الكلام ثم الجلد وال بغار هنا وفي مصنف ابن ابي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجم رجلا رجل رجل رجل في الزنا ولم يذبه هذا ثبت عن عمر وهذا ثبت عن ايه عن علي رضي الله عنه فالمعول هنا ايه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 لا فيما إلي الجماهير على ما أقول والأدلة سنة تدل على ذلك وإذا لو أن النبي رجم مع او أو رجم الغامدية او رجم اليهوديين لتوافرت همن الصحاب على نقل ذلك ولم ينقل ثم ان هو يجلد ويرجل طيب ما الدعي إن هو في النهاية إيه وصله الرجل الرجل الاروايات الواردة على ان الجلد والرجل كلاهما نسخ احدهما الجلد في ذي اروايات اصلا ايه واردت سوى بقى كان فعل الصحابة او فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل في السنن في قصة الجهينية حتى واليهوديين والظامدية وقصة ماعز الى غيره ده من الأول قلت كلام الشفعي يبين النفع على كم مرحلة ودليل كل مرحلة ثم قلت إن يزيد هذا القول قوة الأول حد براء الحدود بشبهات ثانيا الخطأ في عدم إقامة الحد أهوى من الخطأ في إقامة الإيه؟ الحد ثالثا من الحد أروى إياه وقوله تعالى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 قال إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقام ولا تعطل وكذا روي عن سعيد بن جبير وعطاي بن أبي رباح وقد جاء في الحديث تعاف الحدود فيما بينك إنسان طبقت ثم عطوث عنه ولم ترد أن ترفع, أن ترفع المسألة إلى الحاتم أنت وشأنه إنسان قاذ فكى فلم ترد أن ترفع المسألة إلى الحاتم أو إلى القاضي أو إلى السلطان أنت وشأنه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 هذه نريد اقاظه الطبيب اخذ جمله يوسف ترى 잡 موقف اي نعم في طريقه في صح يعني ولا تخرجكم منها راسه في دين الله يعني لا تدعوكم هذه الرافة إلى ألا تقيموا الحد هذا الحظ ولا تدعوكم هذه الرافة ألا تضربوهم ضردا يزجرهم عن فعل هذه المعاصي مرة ثانية وصلت يعني الضربة لجلد ورد نعم الضربة لجلد ورد يعني يزهر الجلد ورد فالرد هذا <تصفيق> خلاص فالرد منتهي أصلا أوه. ثم تلا ولا تخوفكم به ما رافة في دين الله فقلت هذا في الحكم قال هذا في الحكم والجلد يعني في إقامة الحد وفي شد في الضرب وقال ان ابي حاتم بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ان جارية ابن عمر زنت فضرب رجليها قال نافع اراه قال وظهرها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 وقد اوجعت حيث دربتها ايه في مكان ايه <تصفيق> التثوث البسيط بين الاصفاظ المهم قال يعني يختلف المعنى لا حرج به مش لا حرج يعني ان كان هذا يدل عشاك انما يدل على عدم يعني ايه العناية الكملة بالمخطوطة او المخطوطات الايه الوردة الاجن كثير يعني وقول تعالى ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أي تفعلوا ذلك واقيموا الحدود على من زنى وشددوا عليه الضرب ولكن ليس مبرحا ليرتجع هو ومن يصنع ومن يصنع مثله بذلك هو ومن يصنع مثله عندكم هو ومن يصنع مثله ذلك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 يعني يمتلئ بالحزن ويعني من هذا الرجل أن يعقبه النول عز وجل يوم القيامة وأن لا يغفر النول عز وجل له ذات وقالوا تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين هذا فيه للذين للزانين أو للزانين إذا جلد بحضرة الناس فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في رضعهما لو كانت المسألة يعني ان هما في دار او في سجن ويجلاد او ثنتين المسألة لكان اهوت لكن تخير كده بس ان فلانا هذا من اهل شبيه زان وفوص فنبان شرف ويوم الخميس يوم الخروج العالمي فيوضع في, في حفرها او مثلا يجلد يعني لو راجم خلاص بقى ما هو كده كده ميت مش لكن يجلد بقى امام لايه كل الناس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 طب حديث الدني شوي مثلا يذكرونها بالخايفة لكن هؤلاء يذكروا بالسوء إلى ما شاء الله عز وجل والناس ما شاء الله لا تتوصى بالإيه باللعن يعني أقل شيء عندهم إيه, إيه, إيه ربنا يلعنوا عليه دعات الله أنت حتى لما الدراجة مثلا يعني تضيقك او كيف يقول ليه ممكن لك أن تنتبه وتلعنها فتخيل بأنه حتى لو تاب ومع ذلك يعني نساء الله عز وجل ده ده هو في منها من الزاميه لكن المساله هنا تقول الى الحاكم ممكن اصلا ياتي في الجلد ويخلع ثياب الذاني ان بشرط يعني يكون يكون ثاني تخلع الثياب من على من يرجى ولا تخلع من على من يجلد لا ليس بايه بشيء الزامي يعلم يرد عن النبي صلى الله قال ايه لا تخلع اثياب وكذب طيب ماشي ايه اللي يعني تنقطع الثياب تظهر الايه السوء يحتاط الايمان لذلك ومهمه لا تخلع تماما الناس ولياذا زع بهم طائفه من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 لهذا الزاني وهو يرجم او هو يجلب عدة امور لما تتوافر تتوافرت بواحد كان به توفر باثنين لكن لا تتوافر الا بالعدد الايه الكثير رائد هو الغرض من مشاهدة المسلمين اقامة الايه الحد دون بقى تحقيقا لكلمة ايه الطائف مع الزيوان كان لمن قال مثلا اربع قوله نجيه فوق الايه الثلاث وبه يعطى مثلا ابن رئيس البلدة مثلا يذني ونحن لو قلت لي طبعا خلي بس واحد بس يشاهد وننتحيل على كلام اللي عز ونقول يعني قال به مثلا ربيع أو قال بها مثلا الزهري قال الزان لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين هذه آية مشكلة يقول هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطع إلا زانية او مشركة أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية او مشركة لا ترى حرمة ذلك طيب الآن هو فطر النكاح بالإيه بالوقت <تصفيق> <تصفيق> الزاني لا ينكحه ولم فسر ان ولم يفسر ان كاحل ايه بالزواج اه يكون هذا خبر من الله تعالى بان الزاني لا يقع إلا زانية أو مشركه او مشركه من مشركه الأمر ايه الامر يسير جد اقصد يعني الزنا بس تفسير كلمه النكاح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 لفظه مشتركه فتحمل, فتحمل على كل معاني الطاهر الطاهر من النجس واللي المسلم عامه طاهر والطاهر من مثلا النجاسه عليه والطاهر من الايه من الجنابه غير ذلك فكذلك هنا لفظ الايه النكاح تحمل على الوطء وتحمل على التزويج اذا هي لفظه مشتركه ولم ياتي من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المقصود هنا بالنكاح في الآية مثلا الوطء ستحمل على كلا المعنائي اكتب النكاح مشترك بين الوطء والتزويج النكاح مشترك بين الوطء والتزويج والتزويج وإذا جاز حملوا المشترك على معانيه وهذه محل خلاف بين أهل الأصول وإذا جاب حمل المشترك على معانيه فيحمل النكاح في الآية على الوقت فيحمل النكاح في الآية على الوقت وعلى التزويج مع وعلى التزويج مع ويكون ويكون ويكون ذكر المشرك والمشركة ويكونوا ذكروا المشرك والمشركة على تفسير النكاح ب على تفسير النكاح بالوقت على تفسير النكاح بالوقت دون العقد ما هو l'Aei الزواج وضح الكلام طيب انظر الجزية الثانية والزانية حتى لو كان هذا يصح طيب وحر مذلك على المؤمنين قيل بأن المعنى وحرم الله عز وجل الزنا على المؤمنين ومن منقال قال حرم الله عز وجل الزنا او حرم الله عز وجل النكاح البغاية والإيه والزانية واضح الوال ايه اه طبعا لكن مش مش وقد يكون الزاني في اول جناه ينتحه عن غير الزانيه لكن اذا فعلتها مرة خلاص اخذت اللاقب وتكون ايه الزانيه نعم اوني ان الاقرب ان الراجل المسلم لا يجوز له ان يتزوج من ايه من امراه زانيه وان كان بعض العلماء ذهب الى كراهه الزواج من الايه الزانيه او كراهه او الكراهه للمراه العفيفه تتزوج من الايه من الزاني لا انا بتكلم قبل التوبه والبدل لا من قال بالكراهه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 ان عندي مراتي من احب الناس الي وهي لا تمنع يد لامس قال طلقها فقال لا صبر لي عنها قالت سمك ابا وهذا الحديث اختلف اهل العلم في تصحيحه وتضعيفه وذكروا من الجوزي في الموضوعات وان كان مضر ما يعني حسن اهو او صححه وان كان احمد بن حنبل يقول هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له اصل لكن هذا ان الحديث ايه صحيح يقول قال ابن كتيبة انما اراد انها سخية لا تمنع سائلة لا ترد لا تمنع يد لامث يعني من يريد ما لم تعطيه انما اراد انها سخية لا تمنع سائلة وحكاوا ان السائل في سننه عن بعضهم فقال وقيل سخية تعطي ورد هذا اي هذا المعنى رده موجود عندك بأن لو كان المراد بأنه لو كان المراد لقال لا ترد لا ترد يد ملتمس يعني يريد هو يريد أن يأتي بإيه بلخب خريد من لامس لا ترد يد ملتمس وقيل المراد أن فزيتها لا ترد يد لامس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 لانه ذكر انه يحبه ومحبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم فلا يثار الى الضرر العاجل لتوهم الاجل الان ما في شيء لكن احنا بنقول ايه منف فالمتحقق شيء والمتوهم شيء اخر فيعني ايه المتحقق ايه اولا يقدم وان كان المرأة لو كان يعني الانسان عنده يقين منها بهذا تفارقها افضل وقد يعني يجب الفراق كان شيء هذا اصلا هي الموضوع طويل لكنه لازم طيب هي كده استطراد وليس بالطيب لا هي نشأت على ايوه هذا الامر عادي يعني لا يرد من, إن من, من بلد السوق لكنها نبته فوجي ليس بالنسبة الطيبة إطلاقاً سيد الزواجوة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب رب الحديث إن إحنا بنتكلم على بدء العقد ولا نتكلم على دوام العقد العقد ده أرشان خلاص يعقد إحنا مثلاً كنت أتهم في إيه؟ في عقد سينشأ والآه فخرج الحديث عن محل النزاع فلا يستدل به أحد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 فقال أناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فقال ابن عباس ليس هذا في هذا إنكح فما كان من إثم فعلي فما كان من إثم فإيه فعلي يبدل على أن الزاني إذا ثاب إلى الله عز وجل يصح أن يتزوج من, من العفيفات المسلمات هو لازم ما يتزوج اللي تابت من الزينة برضو ما يتزوج بأي واحد لا لا ما ليش علاقة بالأثر أنا أتكلم الآن يعني سواء هذا الرجل هو أزاني فقط وتاب وسيتزوج من المرأة لم تفعل للفاحشة القبل العز جل قد طيب نكتبه آخر مسألة وقد ادعى طائفة الآخرون من العلماء أن هذه الآية منسوقة اللي هي الآية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 فالعام لا ينتخل إيه الخاص بل الخاص هو الذي أقوى من الإيه من العام يبقى احنا ممكن نقول إيه إن هذه آية عنه خرج منها ما قد ذكره رب العالمين في صدر الصورة الزاني لا ينتحه إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينتحه إلا زن أو مشركة واضح الكلام حتى هذا عند من أصول مثل الإنم الشافعي الذي قال بهذا الإيه القول اكتب أخذك وينكحوا الايام منكم وينكحوا الايام منكم شامل بعمومه للزانية بعمومه للزانيه والعفيفه للزانيه والعفيفه والزاني والعفيف والزاني والعفيف وقوله الزاني لا ينكح الا زانيه وقوله الزاني لا ينكح الا زانية خاص ولا يصح ولا يصح نسخ الخاص بالعام ولا يصح نسخ الخاص بالعام وان الخاص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 Gràcies. Uh -huh.